قُلْ يَا الذين الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ بغير بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ عَنْ أن أَعْبُدَ اللَّهَ له لَهُ الدِّينِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أول المسلمين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 الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقل من في النار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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فسلكه يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يهيج فَتَرَاهُ مصفرا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ من ربه فَوَيْنٌ لِلْقَاسِيَةِ قلوبهم من ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية فشعروا منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تنين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هذا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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل متر لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون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 قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها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 قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات وَالْأَرْضِ ثم إليه ترجعون وَإِذَا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذكر الذين من دونه إِذَا هم يستبشرون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 والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فالصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون